الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكَ أَلَّا تُضِيرَ وَلَا تُظْلَمَ فِيهِ وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ